وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد ذكرت في المرة الماضية جملة من الأسباب التي دعت بعض الناس للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ضمن كلامنا عن العدالة أي عن عدالة الرواه الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعدالة هي الشرط الثاني في صحة الحديث فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة أول شرط هو اتصال الاسناد الشرط الثاني هو عدالة الرؤى ومعنى العدالة الدين الدين والمروءه وقلنا إنه يقدح في العدالة الكفر فلا يقبل خبر في الشريعة من كافر لأننا قلنا في المرة الماضية أنه يجوز أن يقبل خبر الكافر في أمور الدنيا كالاختراعات أو كالاكتشافات أو ما ينشره الكافرون في المجلات العلمية فيما يخص علوم الدنيا فهذه لا نطعن فيها ولا نطعن في نقلهم لها لكن بحثنا كله قائم على النقل نقل الدين فلا بد من ثبوت الإسلامي لناقل الخبر ثم يشترط ألا يكون كذابا لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب من أعظم الذنوب لا سيما إذا كان على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا أصناف الوضاعين والحامل لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فذكرنا الزنادق الذين قصدوا شيئنا الشريعة وذكرنا أيضا أهل الأهواء والبدع سواء كانوا ممن يتقربون الحكام أو ممن كانوا ينصرون عقائد فاسدة تضاد عقيدة اهل السنة والجماعة أو كانوا يعني من المتفقه اللي هم الصراع بين المذاهب كما المحنا إلى شيء من هذا وبعدين الجنس الثالث كان جنس القصص والمذكرين أصحاب الموالد والجماعة اللي هم بيبحثوا عن الأموال ولينفقوا هذه السلعة الكاسدة التي عندهم واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر صنفين آخرين ويعني نختم الكلام عن الأنواع الوضاعين وعن الأسباب الحاملة لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قوم قالوا نحن نكذب له لا عليه وقد تكلمت في هذا المعنى قبل ذلك نكذب له لا عليه يقولون نحن لا نجني دنيا من وراء الكذب إنما أنا أكذب له بمعنى يزيد في الشريعة ما ليس منها ولذلك وضعوا أحاديث كثيرة فيما تعلقوا بمشروعية صلوات معينة في أوقات معينة أو مشروعية الصيام مثلا في أيام معينة زي مثلا حديث الصيام في رجب في بعض الناس بيعتقد أن الصيام في رجب لا فضيله ولا يصح في الصيام في رجب أي حديث حتى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صم من الحرم واترك فهذا حديث ضعيف لكن بخصوص رجب بخصوص شهر رجب لا يصح فيه حديث نعم صح في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يعني آآ أكثر, كان أكثر صيامه بعد رمضان كان يكون في شعبان صح الخبر بذلك لكن كما قلنا في رجب أو في المحرم أو في غيره من الأشهر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام مخصوص فهؤلاء يقولوا ما هو يعني الضير؟ إننا أقول له إذا صليت نيلة كذا, كذا ركعة يبني لك كذا أو إذا صمت في اليوم الفلاني في الحر الشديد كان لك من أجل كذا وكذا ما أقول لك ما هو أنا برضو قربته من طاع فما هو الضير في ذلك طبعا هؤلاء جهلة لأن الضير كل الضير أن يعبد المرء ربه بما لم يشرعه الله عز وجل وبما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو أن رجل مثلا وضاع، قال من صام من من صلى ليلة السبت زي الحديث اللي أنا سأتلوه عليكم حديث عجيب جدا يعني وقام الرجل يصلي طب هو الرسول عليه الصلاة شرع لنا الصلاة هذه الصلاة بهذا الأجل في يوم السبت موجات تغيير للدين وتبديل له يبقى كأن هذا الرجل عبد الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قصة مش قصة انه يعمل خير الخير اذا لم يكن من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شر محض ولله در ابن مسعود رضي الله عنه في الواقعة الشهيرة التي رواها الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد قوما بين أيديهم حصى ولهم كبير يقول سبحوا مئة فيأخذوا من الحصى مئة حصى كل واحد يأخذ مئة حصى يسبح بالحصى زي السباحة كده كبروا مئة هللوا مئة فلما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجد هذا المنظر أنكره ولكنه لم يبادر بالإنكار حتى يذهب إلى ثقيه أهل الكوفة ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما ذهب إليه وجد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا على باب البيت قال أما خرج أبو عبد الرحمن قالوا بعد فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال فكتنفناه فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا أصل الأصل الموضوع وهو الذكر طب رأى شيئا أنكره ولم ير إلا خيرا ممكن بعض الناس يتصور أنه كلام متناقض لأنه لو كان خيرا كيف ينكره لا الخير الذي فيه أصل الموضوع أما الذي أنكره فهو صفة الموضوع عشان كده أهل البدع لما تيجي تقول له دي بدعه لا إن إنما يحيد يذكر ولك الأصل انا مش معترض على الأصل انا أعترض على الوصف مش على الأصل يعني لو جاء مثلا ورمضان داخل يعني بعد أقل من شهر هيدخل رمضان إن شاء الله جاء ناس كالعادة يجي في الترويح يقول لك يقول هو الله احد الله الصمد إلى آخر السورة المباركة يئروا سورة الإخلاص ثلاث مرات بين كل ركعتين، فلما تيجي تنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين ولا أوصى به أحد الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب المعروفة إنما هذه بدعة, مح... بدعة حدثت، تيجي تقول له لا إزاي تقرأ كل واحد يقول انت أنت بتنكر عليه أقرأ القرآن أنا هو كل هو الله مش تلك القرآن بتنكر عليه اقرا قل هو الله واحد لا أنا لا انكر عليك أن تقرا قل هو الله واحد هو ده اصل الموضوع أنا لا اتكلم عن أصل قراءه القرآن ولكن اتكلم عن قراءه القرآن في هذا الموضع الموضع ده بالذات فانكاري انما هو للصفه مش لاصل الموضوع أصل الموضوع انا متفق معك قل هو الله واحد ثلث القران صحيح لكن تقرا قل هو الله واحد في هذا الموضع المقصود في الزمان المقصود بالطريقه المقصوصه جبتها منين ما هو ده كله هو وصف القصة كلها أنا انكر الوصف وهو يتعلق بالاصل إذا هذه حيده ف موسى الاشعريه رضي الله عنه لما قال رأيت شيئا أنكرته انكر صفه الموضوع الصفه ايه كومه حصى محطوطه جماعه عادين حوالينا حصة واحد يسبحوا سبحوا 100 ياخذوا 100 حصواه كبروا ياخذوا حصى. حصى الى اخره ولم ارى الحمد لله الا خيرا اللي هو اصل الذكر جلسوا للذكر وابتدعوا الصفه هذه معنى كلام ابي موسى الاشعريه الصحابه دول كانوا فقهاء نسيجه وحدهم ف له ماذا رايت قال ان عشت فسترى ان عشت فاليين ممكن عبد الله بن يموت قبل ما يصل للمسجد ان عشت فسترى وهم رايحين كلهم المسجد قال رأيت قوما حلقا حلقا بين ايديهم حصى واحد يقول مسبحوا سبيحوا ما ما يعدون له التكبير والتسبيح والتهليل فقال يا أبا موسى هل انكرت أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك دخلوا المسجد في بعض الروايات خارج الداريني أن الله بن مسعود ذهب إلى الرجع إلى البيت وتلثم يعني غطى وشه ويعني ترك عينيه وراح للمسجد علشان يشوف الصفة يعني أحسن يجي داخل يغيروا القصة أو الحاجة فوقف على هذه الحلق وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علم والله عالي يعني عمالين تعملوا حاجة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه جبتها منين إذا كانت من الدين إنما تلقي الدين من هؤلاء الصحابة الكرام فاي حاجة تخترعها الصحابة ما معرفوهاش ينبغي أن تتركها في الحال لقد سبقتم أصحاب محمد العلم ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلى لسه العهد قريب يعني ما فيش ما عداش 200-300-400-500 سنة ولا ألف سنة ولا 1428 زينا كذا عشان يبقى بعد العهد بالدين وبعد العهد بالنصوص وحملة الوحي والكلام عشان تبتدعوا بهذه السرعة ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلد حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه قالوا إيبا والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير هو ده الشاهد من القصة اللي أعيزها اللي بيخ... اللي بيضع بي... على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صلاة معينة أو صيام معين ما هو بيقول بقولك نكذب له ما احنا عايزين ايه غير الخير بدل ما الناس عملتين لعبوا الكلام دوت ما انا اخدخله في صلاة له ثواب قد كدهو علشان اغريه ما انا لو قلت له من صلى ركعتين دخل الجنة مش كفاي لا لازم اقول له في الجنة هيحصل لك ايه وقصور فوق قصور ومش عارف ايه وجن وحور عين وجنات ومش عارف ايه ويعمل له البحر طحينه علشان خاطر يغري عليه انه يصلي ركعتين في ليله معينه قالوا يا ابي عبد الرحمن والله ما نريد الا الخير فقال قولك رجل معلم كما قال النبي صلى الله عليه واله لعلي مسعود قال انك غلام معلم قال كم من مريد للخير لا يبلغه طب هو عايز الخير وما وصلش ليه سلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مسدود مش ممكن يصل هذا البني آدم أبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال كم من مريد للخير لا يبلغه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه ولعل اكثركم منهم ولعل اكثركم منهم يقول راوي الحديث لقد رايت عامه هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج زي ما توقع عبد الله بن مسعود فكل طريق بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد على الفاعل فعله ويرد على القائل قوله الجمال وضعين دول بمناسبة بقى ال له لعلي وضعوا ألواف الأحاديث تفتح كتب الموضوعات في باب الطهارة ولا باب الصلاة ولا باب الزكاة ولا باب الحد يشيب شعره من كثرة الهول والأحاديث الموضوع مكذوبة فضلا عن الباطلة فضلا عن المنكرة فضلا عن التي وقعت خطا من أهل الصدق ممن لم يحكم ضبط الحديث يعني المسألة واسعة جدا وعلماء الحديث وقفوا حراسا على هذه السنة المباركة وبذلوا من الجهد ليتني أستطيع أن أعبر عن هذا بلساني عن الجهد الذي قام به علماء الحديث ولا يزال علماء الحديث في جنبات الأرض يقومون به حتى الآن الطائفة دي وضعت أحاديث طبعا كثيرة, كثيرة جدا فأنا اخترت برضو بعض الأحاديث اللي هم وضعوها ويمكن مدى للتفكه يعني إن ممكن يتعجب جدا من بني آدم يقبل هذا الكلام إذا سمعه أنتوا هتسمعوا بعض الاحاديث اللي انا اخترتها لكم النهارده وأنا عارف بيحسكم برغم انك مش دارس حديث لكن بيحسك تحس ان الحديث ده مش سليم طب ازاي الحديث ده بيطلع يقوله خطيب على منبر وانا اخترت الاحاديث دي بالذات يعني لان انا بسمعها على المنابر لما اكون بخطب لما اكون بصلي جمعه في مسجد ولا حاجه وبعدين اسمع الخطباء يجيبوا الاحاديث دي فاقول سبحان الله اليس عندهم تمييز يعني ما يحسش كده من قلبه مثلا إن الحديث ده دا مش, مش داخل الدماغ ديب ديب تبقى مسألة حس يعني أنا هقر عليكم بعض الأحاديثة اهو آه علشان تشوفوا يعني مثلا الحديث ده ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات عن أبي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة فتحة يعني مرة وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاته قرأ آية الكرسي مرة كتب الله هو ده الأجر بقى هو خلاص أربع ركعات يقرأ الحمد مرة ويقرأ كل ياه الكفر ثلاث مرات ويقرأ قلها الله ثلاث مرات شوف على الأجر اللي جيدة كتب الله عز وجل له بكل يهودي ويهودية عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وبنى الله له بكل يهودي ويهودية مدينة في الجنة وكأنما اعتق بكل يهودي ويهودية رقبه من ولد إسماعيل وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطاه بكل يهودي ويهودية ثواب ألف شهيد ونور الله قلبه وقبره بألف نور ألف رحمه ونور، وألبسه حلة وستر عليه في الدنيا والآخرة وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء يأكل ويشرب معهم رواه ابن مفجوع ويدخل معهم وزوجه الله بكل حرف حوراء وأعطاه الله بكل آية ثواب ألف صديق وأعطاه بكل سورة من القرآن ثواب ألف رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بكل يهودي ونصراني حجة وعمر يعني عمرك سمعت ده في صلاة الفريضة يعني اللي هي صلاة الفريضة لافضل صلاة بعد لافضل صلاة يعني قبل المكتوبة يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر عشر معشار هذا في الصلاة المكتوب أهداء بقى أي من صلى أربع ركعات يوم السبت فإذا حددها يوم السبت يعني انت لو صليت يوم الحد ولا يوم الاثنين والكلام ده من واخد القصة دي تمام حديث آخر برضو ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن ابي هريره رضي الله عنه قال ودي يعني اسمها ايه اسمها الصلاه يعني الصلاة المعروفه ب صلاه اضاعه الصلاه يعني واحد ضاع صلاه العمر وعايز يتوب من اللي فات بقى له مساء 20 سنه ما صلىش ولا الكلام ده وعايز بقى ايه يجبر ما مضى يعمل ايه يعمل الصلاه اللي جايه دي على حسب راي هذا الكذاب يقول دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عصيت ربي وأضعت صلاتي فما حيلتي قال حيلتك بعدما تبت وندمت على ما صنعت أن تصلي ليلة الجمعة ثماني ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد فإذا فرغت من صلاتك فقل بعد التسليم ألف مرة صلى الله على محمد النبي الأمي فإن الله عز وجل يجعل ذلك كفارة لصلواتك ولو تركت الصلاة مئتي سنة مئتين سنة بس أنت بس تقولي الحاجة البسيطة دي خالد ونام في الخط ضلط في الخط بقى وما تصليش وغفر الله لك الذنوب كلها وكتب الله لك بكل ركعة مدينة في الجنة واعطاك بكل آية قرأتها الف حوراء وتدخل الجنة بغير حساب ومن صلى بعد موتي هذه الصلاة يراني في المنام من ليلته وإلا فلا تتم من الجمعة القابلة حتى يراني في المنام ومن راني في المنام فله الجنة يعني يعني آدي مثلا احاديث انا سمعتها انا اخترت الاحاديث دي, دي مع يعني وضوح بطلانها علشان بقول ان كيف المتكلم ده لا يميز مثل هذا الباطل والعلماء يقولون من علامة الحديث الموضوع قلة العمل مع ضخامه الأجر الضخامه هي هادية لان في برضو احاديث صحيحه فيها آآ آآ جزاء ضخم برضو بس مش بالصورة اللي احنا سمعينها دي وبالمناسبة في حديث برضو اجده معلقا في المساجد يقول لك من ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل بخمسة عشر عقوبة لا قبره عطشانا مش عارفه جوعانا والكلام ده الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحديث الايه الترهيب من ترك الصلاة حديث 15 عقوبة ده أي واحد يليه في مسجد لازم ينزعه من على حاطه ويمزقه لأن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإلجاء في مسالة العبادات والصلاة والصيام والزكاة والحج والكلام ده وضعوا مثل هذه الأحاديث ووضعوا أحاديث أيضا مقاربة في المعنى يعني مفيش فيها الضخامة الأجر اللي احنا, إيه اللي احنا سمعينه ده دول بقى كما قلت وضع ألوف الأحاديث بكل أسف في جماعة آخرون بتعدون يا بقى الجماعة دول قال لك نحن نكذب له لا عليه فأموا وضعوا الأحاديث في العبادات احنا قلنا الجنايه اللي ارتكبوها إيه أنهم جعلوا الناس يعبدون الله بشرع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي جايين دول بقى جماعة فسقة أكلوا الدين بالدنيا صاحب سلعة معينة عايز ينفق السلعة دي يمشيها يعني يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمشي السلعة دي ومن الطرائف ما يعني حدثني به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قال لي اما سمعت بحديث اليخنه قلت له لا قال فخذه مني عاليا يعني ايه مني له يعني ما فيش اسناد نازل عشان اول حدثني فلان عن فلان عن الشيء. قال لا من مني له على طول اليخنه ده اللي هو البصل اللي انت بتطيبه في صلصه اللي احنا نسميه يخني هو ده اليخنه فكان في واحد في بلد من البلدان دي صنعته يعمل اللي البصل ويطيبه في الصلصة والكلام ده وبعدين ايه للناس خلاص الناس بقى ايه يعني ما عديتش بتاكل الياخنا ده فالمهم الرجل راح لإمام القرية واشتكال قال له انا كده هجوع انا وعيالي وهاكل منين والكلام ده فالرجل رق له وصعب عليه يعني قال له خلاص انا حللك مشكلتك فلما كان في يوم الجمعة طلع بقى ايه لما الخطيب ده على المنبر وقعد بقى يذكر وبتاع وسخل الناس شو عارفين بتاع وفي النص كده طبعا بس أقل الرجل إيه هد بقى طيش خنا قد كده يعني أي معون كبير زي على قد ما تقدر وقعد على باب الجامع وما لكش دعوه والباقي علي هل الراجل فعلا جاب الحلل والبتاع مليان الطبيخ بتاعه ده ايه ده طالع على المنبر بقى وقعد يتكلم يتكلم يتكلم, يتكلم وفي النص كده قال إيه الوروينة روينة يعني له إسناد يعني بس مش عايز يقوله عشان إسناد طويل شوية فعايز يختصر بقى ايه لدينا حدثني فلان عن فلان عن فلان يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالإستاذ المحذوف يعني اللي أنا مش عايز أقوله عشان ما طولش عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ليخنا دخل الجنة العالم بقى مستحجله انزل يا عم يصلي الركنين خلينا ناكل ركن ده هي الجنة مفيش يلوحي يأكل بساطين يدخل الجنة مستحجلين بقى الناس طلعوا من الايه من المسجد لاحسوا الطشت من كتر بقى ما كل ده يقول له الدين وزحام بقى واللي راح البيت يجيب معهنا عشان يأخذوا الكلام ده خلاص كده الرجل يا خنا بهذا الحديث المكذوب أفي طائفة من بني آدم لا عندها ضمير ولا عندها دين ولا الكلام ده يأكلون الدين بالدنيا هؤلاء لهم عجائب في وضع الأحاديث طبعا أحاديث ركيكه جدا جدا طبعا تناسبهم تناسب عقلياتهم وتناسب مقاصدهم. من هؤلاء حديث أخرجه الإمام العقيلي رحمه الله من طريق يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعيدة حوض البدن والعروق إليها واردة. شوف حتى حتى العروق إليها واردة يعني أي واحد عنده حس حديثي على طول يوم يعرف إن مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم ادرقتني بقى لما يعني آآ آآ روى هذا الحديث أظن في كتاب الأفراد أو كده قال تفرد به إبراهيم ابن جريج ولم يسنده غيره وكان طبيبا اهم طبيب هو المعده كطبيبه رجل طبيب والمعده بيت الداء والكلام ده فجعل له اسنادا سمع الكلام الكلام ده اصلا من كلام عبد الملك بن ابجر عاجبه عجب الطبيب ده الحديث قال لك ايه الاشكال يعني ان انا احط سند له وامشي المساء خلاص أي واحد بقى هيروح هي، هي، هي، هي، هي له يبقى معلق الحديث زي ما احنا بنشوف في يعني بكل أسف في بعض مثلا محلات العصير تلاقي ايه وسقاهم ربهم شرابا طهور هو العصير ده هو الشراب الطهور لو حطيت الآدل إيه وأغرب من كده تلاقي مثلا في محل حلاقه وجوه يومئذ ناعمة إيه اللي نعمها يا بني ده حل اللي هي حرام ناعمة إيه اللي أنت بتقول عليها دي يعني ينفع يحط الآية في المشعر في إيه حاجة عجيبة حاجة حجيبة الشكل يعني أو واحد مثلا بقال والتين والزيتون وطوري سنين. أه عنده زيتون والفكان يحط التين عنده وهكذا يلعبون بدين الله. تبارك وتعالى فهو ده رجل طبيب لقى كلام جميل ومتاعاً مركب له إسناد وإسناد إيه؟ يعني لما تشوف الإسناد يعني شوف, شوف هذا الرجل كيف يروي؟ يروي عن زيد بن أبي أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هرئ. يعني زيد بن أبي أنس ثقة كبير. الزهري إمام في السماء أما أبو سلمة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أما أبو هريرة فرضي الله عن أبي هريرة فشوف يبقى شوف السند من أول زيد لحد أبي هريرة سند صحيح ركي هو اللي ركب له السند اخترع قص من عنده عشان كده احنا بنقول لللي بيخرج الاحاديث والكلام ده تيجي من نص السند وتختصر السند يعني لو واحد جاء مثلا قال لي انا موقفش على سند هذا الحديث وجاء لي روى زيد بن ابي قنيس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي رايرة حديثا وما قال ليش الحديث ايه يا عم الشيخ في الاسناد ده اقول له هذا اسناد صحيح اول ما يقول لي بقى المعدة حوض المش عارف ايه وبيت الايه والكلام ده انا اقول له هذا حديث مكذوب مين اللي كذب اذا كان زيد ثقه و... والاسناد احنا قلنا الحكم على الاسناد أين العلة؟ أقول لك العلة في من دون زيد حتى لو جبت لي من دون زيد كان ثقه أقول لك في من دون هذا لازم هذا الاسناد لابد أن يشتمل على علة مستحيل يكون صحيح كله على بعض لازم في مطب المطب ده تعرف ممكن يكون رجل مجهول ما أنتش عرف هو مين تعصد جنايه الكذب بهذا المجهول تقول في الغالب هو اللي اخترع القصة فشوف ده ركب له ايه ركب له اسنان عشان يمشي المسار. برضو في واحد اسمه فضاله ابن حسين الضبي ده بقى روى حديثا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فرده خلاص اه ابن عدي لما راى هذا الحديث في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال قال ايه قال انفرد به فضالة اللي هو ابن حسين ده وكان عطارا ببيع الايه ببيع العطر فاتهم بهذا الحديث لينفق العطر ينفق يعني بيع عشان العطر بتاعه ينتشر الكلام فهو اللي اخترع الايه اللي اخترع القصة دي طيب واحد يقول لي أخي ما في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى حديث أبي هريره نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عرض عليه طيب فلا يرده ليه لأنه خفيف المحل الطيب الرائح والحديث ده رواه مسلم في صحيحه وراه ابو داود والنساء وأحمد كفايه رواه مسلم في صحيح عشان يبقى الحديث صحيح فإذا كان الحديث صحيح انت ليه بتقول بأنه مكذوب فانأقول لك ان الطريق الاسناد اللي في صحيح مسلم بخلاف الاسناد اللي اخترعه فضالة بن حسين هو فضالة قال ايه رواه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة خلي بالك بالاسناد عن ابي سلمة عن ابي هريرة اما مسلم رحمه الله فرى هذا الحديث عن سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن الاعرج عن ابي هريرة يبقى الحديث في صحيح مسلم التابعي الاعرج اما الاسناد اللي اخترعه فضل ابن حسين ده عن ابي سلمه واحد يقول يا اخي ايه ضر فهو برضو كله عن ابي هريره رضي الله عنه اقولك يضر ان محمد بن عمرو لم يسمع بهذا الحديث وان ابا سلمة لم يسمع بهذا الحديث ازاي تنسب حديث لم يسمعه ملا محمد بن عمرو ولا أبو سلمة اليهما هو النهاردة مثلا لو كتاب زي كتاب فتح الباري ممكن أقول يا أخي ما أنا وابن حجر إخوات خلاص شيل اسم ابن حجر واكتب اسم أبو إسحاق ينفع الكلام ده يبقى أنت مؤلف كتاب أو عامل رسالة وعشان إحنا كلنا اخوات والكلام ده هو وما يضرش ثقة مكان ثقة ولا بتاع تشيل اسم وتحط اسم تاني عشان كده مخرج الحديث مهم عند أهل العلم يعني عندنا حديث مثلا رواه البخاري في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث لم يصح إلا عن عثمان رضي الله عنه إذا سمعت أي بني آدم سمى صحابيا آخر لهذا الحديث قل له كذب وده حصل زمان من حوالي عشرين سنة كده او أكثر من عشرين سنة في مسجد العزيز بالله لما كنت بشرح صحيح البخاري وبعدين تطرقت لهذا البحث فقلت إيه قلت ذكر الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا حديث باطل ذا كلام الذهبي مش كلامي أنا قلت إن الذهبي قال هذا حديث باطل إيه اللي باطل الحديث خيركم ما تعلم القرآن لا ده صحيح البخاري ككلام لكنه باطل عن علي ها خلي بالك من الكلام باطل عن علي فانا بينت كده فانطلع لي واحد كان شيعي الظاهر ولا كان قال لي يعني علي الاباطيل الأباطيل نافض اليه كده وطالع من المسجد طبعا لا علي لا يروي الأباطيل وحشاه لكن الاسناد إلى علي في واحد تالف احد الهلكه في هذا الاسناد هو المسؤول عن تغيير اسم الصحابة فالقصة مش قصة دا تقول لي ويه طالما عن أبي هريرة خلاص لا أنا الآن بقول أن هذا الرجل المتروب فضال بن حسين لما يقول عن محمد بن عمرو فكذب على محمد بن عمرو عن أبي سلمة كذب على أبي سلمة صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه صح بهذا المعنى يعني زي ما ذكرت لكم بس من طريق آخر عن أبي هريرة هو طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ده باب دقيق علماء الحديث لا يغفلون شيئا من هذا ولذلك لاحقوا الكذابين والمتروكين وحتى فاحش الخطأ لاحقوهم في المسألة دي عشان كده يقول لك صح من حديث فلان ولم يصح من حديث فلان زي أشهر الحديث اللي انتو كلكم حفظين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نام الحديث لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي واحد تسمعه يقول عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أي صحابين آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بنيات قل له أنت مخطئ لأنه لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ندخل بقى في الأكل فضل البطيخ انا يعني عايز أرفقشكم النهاردة ان ال برضو الكلام في الحديث بس ساعات تقيل كده فأنا أقول لكم حاجات عجيبة كده شوف الحديث ده برضو رائع يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن كعب بن مالك قال كنا مع ابن عباس بالطائف فبينما نحن نمشي يوما في بعض المباطخ إذ قام صاحب المبطخة فاجتنى من مبطخته بالطيختين ووضعهما بين أيدينا فجعلت اكل وأطرح قشرها زي ما احنا متعودين تأكل الاحمر وترمي الأخضر فقال ابن عباس لا تفعل يعني كلها بقشرها فإن قشرها من حلل الجنه ولو يعلم الناس ما فيها لتمنوا أن تكون ثمارهم وأقواتهم كلها بطيخا أما إنها أول طعام أكله آدم في الجنة فرن إبليس رنة تحت تخوم الأرض السابعة رن يعني صوت صرخ الصرخه بتاعته وسط الأرض السبعة اللي إن آدم أكل بطيخ ليه لما علم أن آدم أكلها وقال أخاف ان لا يبقى معي أحد من ذريته في النار إلا وأخرج منها مع إن البطيخ أخي لونه أحمر لون النار يعني فإن الله يبارك عليها وعلى من أكل منها وكيف يكون في النار من بارك عليه الجبار ده كلام إبليس يعني أو كلام ابن عباس وسمعت ابن عباس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماءها رحمة وحلاوتها مثل حلاوة الجنة ابن الجوزي بيقول هذا حديث لا يشك أنه موضوع وما أبرد الذي وضع هذا برضو ابن الجوزي ذكر حديثا عن علي بن أبي طالب بيقول إيه بول تفكه بالبطيخ فإن ماؤه رحمة وحلاوته مثل حلاوة الجنة من أكل لقمة من البطيخ كتب الله تعالى له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة لأنه خرج من الجنة اللي خرج من الجنة اللي هو من البطيخ يعني طبعا ده ال <تصفيق> واحد اسمه هندي بن إبراهيم النسفي هو اللي وضع ليه الكلام البارد ده برضو ابن الجوزي وأبو عبد الرحمن السلمي يرى في كتاب الأطعمة والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربيع أمتي في العنب والبطيخ ده واحد اسمه محمد ابن الضوء وليس على وجهه ضوء دم ضل هو اللي كذب الحديد كان كذابا مجاهرا وكان فاسقا يسعب الخبر حمد ابن الضوء ده يقول ربيع أمتي في العنب البطيف الامه دي ما لهاش ربيع يبقى ربيعها في العنب ولا في المشمش ما لهاش ربيع يعني أهدى واحد ما كذاب عامل المسألة دي واحد تاني برضو كذاب وضع حديثا على ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في وليمة رجل من الأنصار فأتي بطعام فيه باذنجان فقال رجل من القوم يا رسول الله إن الباذنجان يهيج المرارة تأكل ما مرورتك إيه؟ تهيج قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنجانة في لقمة إزاي يعني؟ يعني حتى ما تتقطعش عشان خطر الواحد يقولها لا باذنجان أدي كذا قالها في لقمة واحد وقال الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء له شو ابن الجوزي بيعلق الحزة بوليه؟ بول هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سق الله الغيث قبر من وضعه لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير مقتضى الحكمة والطب ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل باذنجان باذ جانة في لقمه والباذنجان من أرض المأكولات خلطه ردي يستحيل مرة أسود ويفسد لونه ويتلف الوجه ويورث البهقة والسدد والبواسير وداء السرطان المتاهن في الحديث دمين أحمد بن محمد بن حرب اللخمي ابن عدي قال كان يتعمد الكذب عمدا واحد عنده زريب بقر تاجر مواشي عايز يبيع البقر بتاعه أما قال في الحديث الآتي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم البقرة فإنها سيدة البهائن ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله منذ عبد, عبد العجد يا سلام على الورع والتقى تشوف البقرة عندها حياء لدرجة ما فيش بقرة عرفة ترفع طرفها للسماء حياء من الله منذ عبد بانو إسرائيل العجد. أشوف الـ الـ ابن الجوزي بقول هذا موضوع المتهم بيوح اسمه عبد الله بن وهب النسوي كان دجالا يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه ده كلام ابن عدي ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى واحد بقى صاحب طبونة عيش طبونة خبز عايز يبيع الخبز والكلام يألف الحديث الاتي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم متعنا بالإسلام والخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا لولا الخبز ابن الجوزي بيقول هذا حديث موضوع كافى الله من وضعه أي على قدر جرمه فإنه لم يقصد إلا شين الإسلام بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي وضع الكلام ده واحد اسمه عبد الله بن محمد بن أبي أسامة قال ابن حبان كان يضع الحديث وضعا كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضعا وبرضو اخيرا بقى عشان خاطر العمليه برضو مت نكملها الجماعه برضو بتوع البقوليات والكلام برضو عشان يعني نعرفهم برضو ان الجماعه الوضعين برضو واسوهم العدس شوف بقى وضع حديث على علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالعدس فإنه مبارك وإنه يرقق القلب ويكثر الدمعة وإنه قد بارك فيه سبعون نبيا وحديث عبد الرحمن بن دلهم وله طبعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يعني وكمان الاسناد بتاعه فيه يعني واحد اسمه عيسى بن شعيب متروك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدس العدس على لسان سبعين نبيا منهم عيسى بن ماري شو ابن الجوزي بيقول كاف الله من وضعهما يعني إيه الحديثين دول فإنه قصد شين الشريعة والتلاعب فإن العدس من أرض المأكولات فإذا سمع من ليس من أهل شرعنا هذا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير الحكمة شوف يعني كتاب الموضوعات لابن الجوزي ده مطبوع في ثلاث مجلدات كبار مجلدات كبار وابن الجوزي طبعا ما استوعب الأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة ما تملا مائة سفر من الأسفار لو احنا عايزين نلم كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب ولا يصح عنه سواء كان مكذوبا أو كان باطلا أو كان منكرا أو كان شاذا أو كان مثلا يعني مش لازم يكون الواحد كذاب. مش لازم يكون الواحد ألفه ممكن يبقى واحد سي حظ مغفل يدخل عليه حديث أو يسمع حديثا فيظن انه حديث ويكون كلام بعض الناس مثلا زي ما حصل مع احد المغفلين كان اسمه ثابت دخل مره المسجد وكان رجلا عابدا زاهدا لكن لم يكن ضابطا كانش بيحفظ كويس فلما دخل المسجد مرة فوجد مجلسا لأحد رواة الحديث اسمه شريك ابن عبد الله النخج فشريك بيقول ايه هو ثابت وصل الى باب المسجد العتبة وهو على العتبة سمع شريكا يحدث فشريك قال إيه بقى. قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان ابو سفيان ده اسمه طلحة ابن نافع عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيلتفت شريك كده فوجد شريك بأفلاء مين لا أثابت فبيهزر معه وشريك كان صاحب دعابه يعني فبيهزر معه فعايز يقول له انت وشك منور وانت راجل تقول الليل بتصلي علشان كده صلاه الليل بين على وشك والكلام ده فقال له ايه قال له مازحا من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار عايز يقول له انت طول الليل بتصلي علشان كده وشك منور خلي بالك ان ايه شريك قال الاسناد وما قالش الكلام ما قالش كلام من الرسول عليه الصلاه والسلام بس لما التفت فوجد ثابتا فقال له الكلمتين دول قال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار فقام ثابت تصور ان هو ذا الحديث ما هو شريك واقف عند ايه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقام التفت قال الكلمتين دول له فظن ثابت ها؟ ان ده الحديث ده هو الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ام طالع من الجامع واعد يقول حدثنا شريك ما هو قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار طب هل ثابت ده كذب هذا الحديث الفه من دماغه قصد ان يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا مغفل حفظه ضعيف فمش عارف يضبط ولا عارف يميل. فأم يدخل كلام الناس خلاه حديث تعالى وحديثا فمش لازم الحديث المكذوب يكون واحد مألفه لا ممكن يكون ادخل عليه اما كداب دخله عليه واما سيء الحفظ تصور ان ده حديث هو مش حديث النبي عليه الصلاه والسلام فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الناس عشان كده العراقي في الفيه الحديث اشار بقى للنوع ده فقال ايه قال وبعض الواضع وبعض الواضعين قد وضع انا دي انا كسرت الوزن والواضعون بعضهم قد وضع من عندي نفسه وبعض صان والواضعون بعضهم قد صان من عندي نفسه الف يعني وبعض وضع كلام بعض ما في المسند يعني بعض الحكماء خلى كلام الحكماء دول او الكلام الخلاء في المسند يعني اسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ها كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصدي مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثى وهلة تنسى يعني بقول ايه بقول ان الوضعين واحد بيالف من نفسه والواضعون بعضهم قد صانعا من عندي نفسه ألف من دماغه كده زي جماعة دماغه البطيخ والكلام ده ألف الحديث من راسه كده وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسندي كلام الحكماء من غفلته نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه نوع من الاحاديث الموضوع المكذوبة وضعه لم يقصدي يعني اللي وضعه ما قصدش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ودة مثال بالحديث اللي احنا بنقوله ده مثل حديث ثابت من كثرت صلاته من كثرت صلاته من كثرت صلاته الحديث مثل حديث من صلاته الحديث يعني عايز يقولك زي ما انت بتقول ما الاخ الاخ كده الحديث زي ما أنت بتكتب من مثلا من عاد لي وليا فقد أذتهم بالحرب نقط نوأة الحديث فكلمة الحديث الوردة دي معناها كم من الحديث يعني وهله سرت وهلة يعني غفلة سرت وانتشرت في الناس على أساس أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليس ليس بحديث الكلام عن الأحاديث المكذوبة عن الأحاديث الموضوع كلام كثير وأنا ب يعني أكتفي ب يعني هذا القدر عشان ندخل بقى على الش على ال... ال... ال... الشرط أو على ال, ال... القادح الثالث في قوادح العدالة زي تهمة بالكذب أو, أو أشبه ذلك هندخل عايزين ندخل بقى لأننا نعرف أن الناس أكيد يعني زهد بقالها يعني كم مرة كده ما دخلناش في الحديث صحيح البخاري فعشان كده يعني حنقرأ الحديث اللي هو في كتاب الرقاق ونلقي عليه نظرة إن شاء الله تبارك وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث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 هو أول حديث أو هو الحديث الذي وضعه الامام البخاري في الباب الثاني من كتاب الرقاق واحنا زي ما قلنا زمان إن لابد أن يكون هناك مناسبه ما بين ترجمة البخاري وما بين الحديث والبخاري رحمه الله يجعل دائما مناسبات ما بين الأبواب مش ما بين الباب الترجمة والحديث بس لا الباب ده واللي قبله والباب ده واللي بعده زي ما احنا هنبين ان شاء الله تعالى انتوا طبعا اكيد حافظين التبويب الاول للبخاري الحديث اللي احنا فضلنا فيه اكتر من سبع تمن حلقات حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ وحديث أنس بن مالك وحديث سالم بن سعد السعيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح أو فأكرم روايتان الأنصار, الأنصار والمهاجرة البخاري بواب أنه على على الحديث وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ده أنا عايز المقطع ده طبعا التبويب بتاع البخاري كان, كان ايه كان مقطعين كان مقطعان المقطع الاول لما قال بابه ما جاء في الصحة والفراغ وألا عايش عيش الا عيش الاخره فالحديث حديث انس حديث سالي بن سعد السعيدي اللي هو اللهم لا عيش الا عيش الاخره كان له مناسبة كان الصحابه يحفرون الخندق وظلوا اياما لا يزكون ذواقا فيش اكل وفي جهد وحياتهم كلها غزوه يطلع من غزوه يدخل في غزوه يطلع من غزوه يدخل في غزوه غزو حتى ان بعض الصحابه ترك المعايش ترك التجارة ترك الزراعه واقعد للنبي عليه الصلاه والسلام زي الزبير بن العوام جلس للنبي صلى الله عليه وسلم قصر حياته على النبي عليه الصلاه والسلام حتى في غزوه مثلا تبوك في غزوه تبوك النبي عليه الصلاه والسلام غزا هذه الغزوه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وفي وقت السفر في وقت الغزو كانت الثمار قد طابت يعني اللي عنده بستان فاكهه خلاص يا دوبك هينزل يجمع الفاكهه عشان يبيع لا الغزوه جت في وقت الحصاد ويجب عليهم ان ينفروا فتركوا حقولهم وتركوا ثمارهم على ما يروح الغزوه ويرجع حتكون الثمار دي فسد ومع ذلك لا يجوز لهم قط ان يتخلفوا اللي تخلف كعب بن مالك وجناع اخرون بس كعب هو اللي حكى الحكايه يروح الغيط بتاعه يمسك الثمره الهي ايه فضلها يوم يقول خلاص هما مشوا انا عندي راحله قويه استنى اليوم ده احصد وحجري وراهم احصلها علشان الزرع ما تروحش عشان يبيع لانه مستني الزرع دي علشان يملا جيبه فلوس هيصرف بقيه السنه ولا بقيه الشهور من الزرع دي فيروح يحسس كده على الزرع يقول لي كمان يوم تاني يوم يروح ي... كمان يوم لحد ما عدى ثلاثة ايام او اربعة حد بقى ان هو يركب بقى ويحصل الصحابه يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه الشيطان اعاده قال له هتروح فيه ده انت بالك اكتبت اربع ايام ده هما وصلوا خلاص طبع فكان الشيطان والنسان خذولا فده كان حال الصحابه يطلع من غزو على غزو فلم يستمتعوا بالدنيا ملحقش يقعد عشان يستمتع بحاجة وفي غزوة الخندق عملين يحفروا ويشيلوا التراب على كتفهم وفي حديث أنس الذي ذكرته قبل ذلك أن أنس رأى جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعفرة تراب كان بطنه عليه الصلاة والسلام فيها شعر والتراب علق بشعر النبي شعر بطنه عليه الصلاة والسلام وكتفه متعفر وبيشيل زي المسلمين بالضبط تشيل التراب زيهم بالضبط ففي حداء بقى عارف بقى ما يعرفش الكلام ده الا جماعه الفلاحين لما يكونوا بيجمعوا الرز وبيضم الرز ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده تبص تلاقيهم عاملين يغنوا زي الحادي اللي بينشروا ورا الجمل يقعد يغني ورا الجمل يقوم الجمل برده يتسلى بالغناء وهو الراجل كمان ماسك ديل الجمل وعمال ايه يقول مواويل ورا الجمل يقصد ايه يسلي نفسه يعني فالجماعه بقى اللي بيضموا بقى الغله ولا بيضموا الرز ولا بيضموا اي محصول ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده يقعدوا يغنوا علشان يخففوا المسألة عليهم يعني فالصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عمال يشيل معاهم الكلام ذا قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما باقينا أبدا رد عليهم برضو كافأهم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة فكينه بقول لهم اصبروا العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الدنيا دي كلها نكد في نكد يعني ما أعجب إلا من راغب في ازدياد ما فيش نعمة إلا وهي مكدره في الدنيا إنما نعم الجنة لا كدر فيها انتهى العمل وانتهى الكدر وقاعد تتمتع بس فعايز يقول لهم لا, لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا فهذا ليس بعيش العيش على الحقيقة إذا دخلت الجنة فالإمام البخاري علشان يعمل لك تقابل في الصورة وتعرف ان العيش فعلا هو عيش الآخرة أم وري قدر الدنيا اللي انت زعلان عشانها ومضيع الاخره عشان عشان الصورة باهن. إذا كان العيش على حقيقة وعيش الآخرة انا حوريك الدنيا دي قدره هي فعقد الباب الثاني لبيان قدر الدنيا ولذلك احسن جدا رحمة الله على أبي عبد الله احسن جدا في وضع هذا التبويب بعد ذاك التبويب وجاب حديث سهل بن سعد السعيدي موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها لسه النهاردة واحد يكلمني بنتكلم بقى عن يعني إيه الـ الـ الـ الـ الغلو العقارات والكلام ده يعني كلام جاب الموضوع ده وان العقارات ارتفعت جدا جدا وبتاعه الكلام ده فانا بقول له انت متصور مثلا اغلى متر في القاهرة مثلا قال لي فيه اغلى متر في القاهرة والله طبعا انا ده رجل مش متخصص ولا انا متخصص يعني ممكن واحد من الجماعه اللي هم بيلعبوا بالمليارات يضحك علينا دلوقتي لما إيه؟ لما نقول أغلى متر قد كده قالك أغلى متر وخاف في مجمع التحرير في حتة فاضية كده والكلام ده أغلى متر 35 ألف دولار 35 ألف دولار ده بيقول أغلى متر يعني طبعا انا معتقد ان في أماكن أخرى تفوق في القاهرة مثلا فضلا عن غيرها يعني قدام الحرم النبوي ولا الحرم المكي المتر ما تقولش حاجة, حاجة ضخمة يعني ده دي أنا زي ما قلت لكم مرة من فاتت هات بقى أهل حزبة وقعد حسب بقى اقعد حسب بقى شوف الحي ده بكم والقاهرة بكم ومصر بكم والوطن وشوف العالم بكم ولكلد النبي عليه الصلاة والسلام يقول موضع صوت أحدكم الصوت اللي هو العصاية عصاية طول كده خلاص زي الاصبع كده في يعني حجمها وطولها مثلا زي الايد لما تحط هذا الصوت في الجنة كده هو الموضع ده زي ما قلت لكم قبل كده لا تعرف تحط رجلك عليه موضع الصوت ولا تعرف جدا عليه دار ده خير من الدنيا وما فيها فرجل يضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا يملكها ما ده, ده العجيب في الموضوع يعني يا ليته يملك الدنيا يا ليته اصبح بالجنة مش بموضع صوت لا ضح بالجنة كلها مش بموضع صوت يا ليته كان يملك الدنيا لكن الواقع انه لا يملك للدنيا ولا يملك البلد اللي هو فيها ولا يملك لنص البلد ولا عشر البلد ولا عشر معشار البلد يعني واحد لو لوفي مصر مثلا عشر الاف ميه ألف فداء كلها مباني وكلها على النيل وكلها على المش عارف ايه خليه ياخد مليون فدان هو كده ملك البلد لا ما ملكش البلد فلو سلمنا ان انسانا يملك الدنيا كلها يبقى يضحي بالجنه كلها ده يضحي بموضع صوت وموضوع صدق خير من الدنيا وما فيها طب انا هقول لك حديث رواه الله بن مسعود كما صح مسلم ورواه المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم ايضا ورواه بن سعيد الخدري في صحيح مسلم ايضا ورواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث ابي سعيد ايضا اخر واحد حيطلع من النار يدخل الجنه ده يطلع إيه وملكه أدية في حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر رجل يخرج من النار اللي هو بعد ما يطلع من النار اعاذنا الله وإياكم منها يذبح الموت وهو كما في الصحيحين حديث ابي هريره يؤتى بالموت ككبش املح له قرنين وضخم كده وكويس ككبش املح بين الجنه والنار فيذبح الموت الكلام ده بعد اخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنه فلا يبقى في النار الا اهلها الذين هم أهلها يطلع من حد بعد اخر واحد من ده يزبح الايه الموت ككبش الاملح ثم ينادي مناد يا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا اهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء سرورا. ده بعد ما الرجل ده يطلع اخر واحد يطلع من النار يدخل الجنة يخرج من النار زحفا فإذا خرج التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين طبعا ما يعرفش في فينا سبقوه وناس متمتعين والكلام ده فترفع له شجرة تحت الشجره دي ميه وانت عارف ان الميه اهل النار يقولون اهل الجنه افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله افسهم يشربوا ميه لانه بياكل حنظل وياكل غسلين والغسلين ما تقوليش بقى للمش المش ولا الشطه ولا الكلام ده حيموت حيولع فعايز يبلع عايز يطف النار اللي جوه من الحنظل والغسلين والصديد والقيح الوعصاره اهل النار مش لاقي اكل ياكل يشرب صديد وياكل حنظل وغسلين حيموت عايز ميه عشان يبلع ربنا عز وجل قال ايه وسكوا ماء حميما فقطع امعاءه يشرب ميه مغليه في جهنم مش مغليه على نار عاديه مغليه في جهنم فالميه البارده دي بالنسبة لهم دي حاجه حاجه غايه المنى انه يشرب نقطه ميه فده خرج من النار لسه خارج من النار لا شجره يعني فيه ظل ظل وده خارج من النار مشوي ولقى ميه تحت الايه تحت الشجر حصل له زي لوسه مش مصدق الموضوع اول ما قال ربي ادنني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها فقال الله عز وجل له لعلي لو ادنيتك منها تسالني غيرها قال لا لا اسالك غيرها فيدني يقعد في الظل وخرج من جهن يقعد في الظل ويشرب ميه فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها يقول عليه الصلاه والسلام وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيقول له لعل ان ادنيتك منها تسالني غيرها يقول لا لا اسالك غيرها فيدنيه وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فلما يوصل للشجره الثانيه ترفع له شجره هي احسن من الاولى يقول رب ادنيني من هذه الشجرة فليأستظل بظلها وأشرب من مائها فقال ألم تعطيني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فلما يقربه من الشجرة تفتح له أبواب الجنة يشب أهل الجنة منعمين اخوانا على سرر متقابلين ما فيش واحد افاه الثاني. قاعدين في وش بعض هي دي المحبه ما هو انت لما تزعل من واحد بتديله افاه بتديله ظاهر عشان مش عايز تشوف خلقيته لكن دول بيحبوا بعض ومتمتعين ببعض ومش عايز اي واحد يفارق وجه اخيه اخوان بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل عدتش بقى الغل والعدي الكلام ده فشيفوا متمتعين يتضاحكون والكده أعدل واحد قال ربي أدخلني الجنة فأدخل قال الله عزيزي لا أدخل الجنة ولك مثل الدنيا لك مثل الدنيا دنيا ده أنا اتخانئتي مع أخي على متين متر ده أنا قطعت الأرحم وأكلت اللي عملت وعملت معارك عشان خاطر فيلا ولا عشان خاطر بيت ولا عشان خاطر شاء الدنيا فما سدقشه ده قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ما سدقش صباحك ابن مسعود قرأوا الحديث وقال ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ضحك فقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل اتستهزئ مني وأنت رب العالمين فقال الله عز وجل له أما إني لا استهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر في طريق آخر لابن مسعود في مسلم الحديث عبيده ابن عمرو الحديث السياق اللي فات ده حديث السياق أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه الثاني ابن مسلم رواه من سياق قال له ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها عشر أمثال الدنيا ده آخر واحد يدخل يخرج من النار يدخل الجنة آخر واحد طبعا سبقه الركع السجود وأهل الديانه والكلام ده اللي هم باء وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اللي يسمع الاحاديث دي يصبر على هجير الدنيا لا يقاتل على شيء فيها يضيع الجنة منه انا بستغرب والله العالم اللي معبيين الدنيا في كرشهم ومش شبعانين ابدا لا يشبع ابدا رجل شرب من الماء المالح والدنيا ميتها كده كل ما له حاجة عايز غيرها عايز غيرها لا يشبع وانا مش فاهم حيسيب دلمين هيسيب ده المين عمال ينهب في كل مكان عمال ياخد ويسرق وينهب وكوش وحطه في كرش هتحط... الكلام دا المين هتوقف يوم القيامة تسأل عن كل فلس أنت كسبته ووضعته في جيبك وتسيبه لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك ولو ترحم عليك ما قبل منه لان هتلاقيه برضو فاسق هو كمان بتاع دنيا الشهوات وكلاه هو كمان والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط الصلاح في قبول الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع ملوء إلى مثالات من ضمن ثلاثة دول ولد صالح يدعو له ما ألش ولد يدعو له لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه خسره ابوه في الدنيا قبل الاخره ليه قبل الاخره ربنا عز وجل قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان فاشترط الايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب حديث ابي هريره اللي في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد بعدما يعني اول الحديث اللي هو في رؤيه الله عز وجل يوم القيامه واننا نرى ربنا يوم القيامه اللهم ارزقناها يا رب ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قال فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد اذا رجل يكبو مره يمشي مره ويكبو مره يكبو يعني يقع على وش وتسفعه النار مرة تلفحه وهو يقول اللهم أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها الذكاء شدت اشتعالها قشبني ريحها يعني غير جلده لما النار أمت جي عليه كده لفحت نار عليه أمت مسوداه غيرت جلده قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها فقال الله عز وجل له لعلي إن أخرجتك تسألني غيرها قل لا وعزتك لا أسألك غيرها خرج من النار رفعت له شجرة برضو قال رب ادني من هذه الشجره زي حديث ابن مسعود فكل ما يقترب شجرة يشرب من مياه ترفع شجرة أحسن منها فيطلبني روح فيقول الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم لم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك ويفضل يقربه يقربه يقرب لحد ما يدخل الجنة أول ما يدخل الجنة يحس نام مليانة في بعض طرق الحديث قال ربي وجدتها ملأة الدنيا زحم. فيها الجو زحمه يعني ما فيش مكان قال ادخل الجنه اترضى انت ان يكون لك مثل ملك ملك من اهل الجنه من اهل الدنيا قال رضيت قال رضيت شوف لما يدخل بقى الجنه ابو هريره قال ايه عفوا ملك ملك من أهل الدنيا هذا ليس حديث المغيرة بن شعبة إنما حديث أبي هريرة إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة وجل انه قال لك مثل الدنيا قال أتستهزئ مني أو تسخر بي وانت رب العالمين قال أما إني لا استهزئ بك عطي يزيد بيقول فلما وصل أبو هريرة إلى هذا الموضع وكان أبو سعيد الخدري جالسا في المجلس لا يرد على أبي هريرة شيئا من حديثه حتى قال ابو هريره ادخل الجنه ولك مثل الدنيا فقال ابو سعيد اشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادخل الجنه ولك عشرات امثالها عشره امثال الدنيا حديث المغيره بن شعبه صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سال موسى عليه السلام ربه عز وجل يا ربي من ادنى اهل الجنه منزله ادنى اهل الجنه اخر واحد اه يعني مش عايز اقول افار واحد في الجنه عشان يعني اللفظ ده فيه نظر لان برضو بعض الناس بيقولوا كده لا اقل ملك لإنسان في الجنة يسأل عنه موسى عليه السلام رباه عز وجل قال رجل يخرج من النار يدخل الجنه اللي هو الرجل اللي احنا حكينا حكايته ده فلما دخل الجنة قال الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا قال رب رضيت فألوا لك ومثله ومثله ومثله ومثله أربع مرات حتى إذا قال في الخامسة ومثله قال رب رضيب فأول فكده أد الدنيا خمس مرات فقال الله عز وجل له تمنى قول اللي في نفسك اللي يخطر على بالك قوله فجعل يتمنى وانت عارف بقى لما يكون بقى واحد في الدنيا حيعرفه في الجنة ده ما يعرفش في الدنيا إلا حاجات بسيطة اللي هو كان عيش فيها يعني أي واحد فينا الآن مهما اوتي من العلم ما يعرفش يعد اللي في الدنيا انما يعد اللي شافه بعنيه الذي وقع تحت الحواس هو ده بس اللي يعرفه لما أنا أقول لواحد تمنى قول اللي نفسك فيه ما يعرفش يقول كل اللي في الدنيا هيقول اللي يعرفه بس فده رجل كان في الدنيا وواضح انه محروم يعني ما, ما, ما كانش لا له ملك في الدنيا ولا الكلام واحد من ضمن الناس كان منهمكا في عمل المعاصر حد ما نزلت به المعاصي بقى اخر بني ادم يخرج من النار ويدخل الجن فبعد ما بقاله خمس اضعاف ملك رجل من اهل الدنيا ربنا عز وجل تمنى اتمنى لنفسك فيه قعد يا وفي الاخر مش فاكر فيذكره الله عز وجل يقوله ومن كذا يقول له ايوه ومن كذا يقول له ومن كذا يقول له ايوه كمان ومن كذا ما هو مش عارف حاجه عايز حد يمليه ومن كذا ومن كذا ومن كذا الله عز وجل هو اللي بيمليه هو اللي يقوله ومن كذا ومن كذا وكل ما يقوله ومن كذا يقول له ايوه ومن كذا حتى اذا قطعت به الاماني خلاص ما عدش في دماغه اي حاجه قال ولك وعشر أمثاله معه ده ادنى واحد جماعة اللي مضيعين الآخر عشان الدنيا هتسبه مش هتخدتها في قبرك وحتسأل عن كل شيء كسبته بيدك وضحيت يا مسكين بالجنة كلها مع أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا وما فيها ده آخر واحد على واحد امه الاعلى واحد ده يطلع ايه بقى فموسى عليه السلام قال يا ربي فاعلاهم اذا كان ده ادنى واحد ولو كده اعلاهم فقال الله عز وجل له اولئك الذين اردت يا سلام هم دول عبادي هؤلاء هم عبادي غرست كرامتهم بيدي غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا الله قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اولئك الذين اردت يعني يعني يغرس الله عز وجل بيده له ذولا اولياؤه اللي هم عاشوا حياتهم كلها يتعبدون بلا اله الا الله محمد رسول الله عملوها منهج حياة ما كانت كلمة تقال إنما ترجموها لواقع عملي نظروا إلى ما يحبه الله فتفانوا فيه وإلى ما يبغضه الله فأبغضوه نعم الجنس هذه الطائفة التي يقول الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اعظم نعيم في الجنه هو رؤيه الله عز وجل لا اكل ولا شرب ولا الكلام ده هذا اعظم نعيم في الجنه رؤية الله عز وجل يبقى لما عايزين نحسبها صح يعني يبقى موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أضحب بالجنه كلها وأنا لا أملك الدنيا أنا مش فاهم يعني اللي بيعرف يحسب واحد واحد سوى اثنين إزاي حسبها يعني كيف أخفق في الصفقة الرابحة وأعمل عقله فيما لا يفيده إلا اياما معدودات لأيام الدنيا بس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ومن يهن الله فما له من مكرم ووقوف المرء بقدميه على ثرب الهدى نعمة اجل نعمة هي نعمة الهدى نعمة الاستقامة اللي الحراف مكلف ثمنه غالي الفاتوره بتاعته غاليه جدا في الدنيا وفي الاخره النصوص فيها قاطعه فاسال الله تبارك وتعالى ان يجنبنا واياكم الزلل وان يغفر لي ولكم والوقت المتبقي ناخد في بعض الاتصالات بس انا يعني ما معيش قلم يا ريت اخونا عبد الحميد يبعث لي قلم حتى اكتب الاسئله نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الله يحفظك الحمد لله طب بالمناسبة الجميلة اللي حضرتك تكلمت فيها عن الأحاديث الكاذبة والأحاديث الصادقة طبعا يعني أنا مش هلاقي مناسبة أحسن من كده أسأل فيها حضرتك السؤال اللي أنا عين أسأله ده حضرتك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م. بيقول إذا على ماء الرجل وماء المرأة أذكرت وإذا م. على ماء المرأة ماء الرجل أتت بأنثة م. فهل الحديث ده صحيح؟ وكنا نحن نأخذ بالأسباب في حديث زي دوت الحرام ولا, ولا لا؟ بس هو متشكره ربنا سلام عليكم ماشي ماشي الله. نعم نعم السلام عليكم الله. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام الله <تصفيق> <نعم>. انا سامع <تصفيق> نعم ازاي حضرتك الحمد لله ازاي حضرتك الحمد لله أسأل حضرتك على حاجة نعم. انا اسمعليش صوت التلفزيون عندك حاضر صوت التلفزيون نعم التلفزيون بص حاضر بص يا شيخ أنا كنت مخطوبة واتسبت واختي كانت متجوزه وطلقت امم وطلقت والناس م. بتتكلم علينا في الشارع كتير وبتتكلم علينا في الدنيا يقعدوا لنا انتوا اتطلقتوا ليه وتخطبتوا ليه م. فعيز حضرتك معلش بعد إذن حضرتك تدعينا شوية وتقول للناس دي ترحموا شوية عشان همم يزدمون كتير والله طيب يقولوا لهم لي كلام وحش نعم وإحنا اتنين يوتا ما والله ومي أحد عمنا تعيعت هيا والدتي نعم فعيز حضرتك تدعينا بعد إذن إن حضرتك, حضرتك. إن شاء الله أفهم إن شاء الله أفهم ربنا تتحكيرين ي... جدا أسأل الله أن يوصر أمركم نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعن الله شيخ أبو الله يحفظك كل عام حضرتك طيب أتطيب. الله يا شيخ تعديزنا حضرتك نعم. في حاجة بس كده ربنا كرمك رب يعني احب انك انت حضرتك يعني توضحها للناس كلها نعم. الواحد يشوف بعض الأحيان اقامة المساجد و اقامة المئذن العالية عليها جمد قوي. مكلفة لتمنها المسلمين والارامل واليتامة وال. والفقراء والمساكين مش أولى بالحاجات دي هذه الأشياء لا تسمنوا وتجنوا من جوع يا <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وانت أخير يا بيتي كل التكاليف دي كلها مش المسلمين أولى بيها نوضح للحاجة دي ربنا الشمس إنه والله الواحد بيعرف حالات هي أولى بالفلوس وأولى بالانفقدة كله من المقابن دي اللي بترفع وملهاش أي لجم خالف ربنا أكرمنا بالمكبرات وربنا أكرمنا بالأشياء اللي بتوصل الأذان للناس لكن المآذن العدد اللي بتدفع اكتر من نعم مم. مم. ماشي المسلمين بيا جزاك الله خير يا شيخ الله يخليك الدعاء إن شاء الله يحفزك. الله يحفظك لا لا معلش دخلت صلاة ماشي ماشي كده نعم نعم, نعم. نعم. عليكم عليك السلام عليكم ورحمة الله نعم الله يحفظك ربنا وفيك بارك جزاك الله خير. عزيم. لو سمعت الشغل نعزوس، ألبس على الأسقار المساء. تقل إمتى بالضبط الله يبارك فيك. نعم. طيب. نعم. السلام عليكم الله. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الله يعطيك الشفاء. قال وإن شاء الله في مزار حسناتك. أقول لك حضرتك بالنسبة لحديث اللي الحضارة الكهرة أو التحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فاكرة كده من 20 سنة وأنا في المدرسة حكاية العنكبوت والحمامة ساعة ماء الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغاب مم. فمش عارف قالوا لي لا دحكات مكذوبة يعني أنا عايزي أعرف إيه هو السبب الحقيقي في الانتشار الى الضعيفة او النقل عن سرط الرسول صلى الله عليه <تصفيق> وسلم غير الحقيقة يعني أوه. ومع لشي ايه السؤال التاني <تصفيق> الحديث اللي بيقول سبعة يظلهم الله لا ظل الا ظلهم <تصفيق> يعني لانهم رجل تلبسوا معلّق المساج <تصفيق> وانحنا عارفين ان الـ الـ الـ الصلاة قامة وطبع رجال مش نساء في, <تصفيق> في المسجد يعني علىنا دلوقتي إن شاء الله حافظ على المكان أو وقت الصلاة أخذ الأدب اللي في الحديث إن شاء الله بإذن الله أطمأف رحمك ربي ما يزلي لي ولا زكر الله خيراً يشيخ السلام عليك. عليكم السلام عليكم نعم أينهم أينهم طيب ماشي ماشي ماشي ماشي نعم السلام عليكم وعليكم عليكم السلامة الله صديق الشيخ أبو إسحاق أنا أبو إسحاق بس كيف حالك سيدنا الله يحفظك نحبك في الله حبك الله جزاك الله خير. بالله بدي أسألك يا شيخ عن الحديث ألا يضيق خير نعم فضل لا تمرضوا لا تمرضوا فتمرضوا. لا فتمرضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا أي نعم سيدنا مش كده أي نعم مم. طيب سؤال ثاني بالله لو سمعت نعم قيام الدين إحنا من قوم الدين واحنا فاهم واحنا قاعدين يعني ااا وانت جالس يعني اي نعم نعم ايه سؤالك ما سؤالك السؤال اللي فيني يعني يجوز اه يعني هل يجوز يعني الصلاة جالسا اي نعم مع القدرة على القيام يعني انت بس ممكن مستطيع للقيام ولكن تصلي جالسا تقصد هذا نعم خاين نعم حاضر الله يحفظك بارك الله فيك شكرا جزاك الله حياك الله بالنسبة لي سؤال الأخت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة وفيه طبعا لفظ آخر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه المرأة هذا حديث صحيح وعلى بمعنى سبق يعني, يعني كل, كل اللفظين يفسر أحدهما للآخر وطبعا دي, دي ما, ما, ما فيش يعني مسألة في الشبه ما ينزع إلى أخواله أو ينزع إلى أعمامه أحد اسباب هذا الحديث وده طبعا في قصة مع عبد الله بن سلام حبر اليهود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مثل هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال أشهد أنك نبي لأن هذا لا يعرفه إلا نبي الأخت بقى اللي بتتكلم عن إنها كانت مخطوبة وفسخت خطبتها وكان لا أخت طلقت يعني والناس بيتكلموا لماذا فسخت الخطبة لماذا طلقت المرأة يعني من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني وبالمناسبة هذا حديث ضعيف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مع شهرة الحديث ومع ان بعض العلماء المتأخرين زي النووي رحمه الله وغيره حسن الحديث ولكن علماء الحديث الكبار اللي هم بقى شغلتهم بقى الحديث أعلوا هذا الحديث بالإرسال يعني هو إنما يصح كما رواه مالك وغيره يصح عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا هو الصحيح في هذا الحديث. فإحنا بنقول من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه. ويعني مسألة الطلاق مسألة الفسخ الخطبه الكلام ده هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ورب محنة جاء من خلفها منحة يعني أحيانا المرأة تطلق من إنسان فتتزود من هو أفضل منه بمراحل. ولا شك أن طلاقها الأول ساءها وساء أهلها وممكن تكون المرأة بتتحايل على الرجل وتقول له أنا أشغل خدامة بس لا تطلق يصر ويطلق فهيبقى مكسورة وحزينة على أنها فقدت حياتها وفقدت استقرارها والكلام له وعادة المرأة التي تطلق في أثناء الطلاق بتبقى زي العمير بالظبط وأهلها وأهلها أيضا كالعميان زي الحرب أول ما الحرب تشتعل بتبقى فتية حتى إذا انتهت الحرب ولت عجوزا شمطاء مكروهة الشم والتقبيل كل بن قدم يعيش بقى محنته لوحده نرأى اللي بتتطلق تعيش حياته كل بن آدم في حياته وهي اللي تتحمل العبء كل الوحدة بس مش هتكتشف القصة دي إلا بعد مدة فأنا بفترض واحدة هو عايزة تعيش وحاولت انها تعيش والراجل عمال يطلق وهي بتبس رجله عشان تعيش بأي وضع أبى طبعا ده الطلاق بالنسبة لمستر السن عظيم وكبير وجسيم يوم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تتزوج من هو أفضل منه بل شراك نعله أفضل من زوجها الأول طيب هي كان ممكن تصل للخير ده لولا أنها مرت بهذه المصيبة رب محنه ولدت منحه المساله كلها تحتاج الى الرضا الصبر والرضا ونعلم ان كل شيء مكتوب حتى العجز والكيس كما قال صلى الله عليه وسلم العجز خده واحد مغفل كده ما لوش في الدنيا وحساباته ضعيفه ودماغه ضعيف والكلام ده مكتوب والكيس اللي هو الذكاء والفهم والكلام ده ده مكتوب وده مكتوب ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحنا بنقول للناس اللي بتكلموا إن أن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى الكح حتى الضحكة حتى الهمسة مكتوبة في الكتاب مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فلما تعودوا تتكلموا وتقرضوا أعراض الخلق أنتم الخسراني. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الجنس المتعدي كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا ما الذي نار له ولا درهم قال المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة إلى آخر عمل البر يعني لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار وقال صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه قال إن هذا أوردني الموارد والرطن يعني والذي يقول هذا أبو بكر رضي الله عنه فأنا أوصي بقى الجماعة لمن يتكلموا في أعراض الخلق أن يتقوا الله تبارك وتعالى وهم لهم أعراض هم كمان والجزاء من جنس العمل أنتم تتكلموا في أعراض الناس حيبقى في ناس يتكلموا في أعراضكم بأسوأ مما تتكلمون في أعراض الناس وهذا من تمام العقوبة لكن كما يقول ابن الجوزي لا يحس بوخزة الإبر مبنج طالما سكران ومغفل ومش عايز يفوق زي الم- المتبنك بالظبط تدي له ابره ما يحسش بيها كذلك الانسان المغفل يعني نعم الاخ اللي هو بيقول بالنسبه لاقامه المآذن والكلام دهوت اه انا معه في ذلك الحقيقه نحن اسرفنا كثيرا في رفع المآذن وفي تشييد المآذن وفي يعني تزيين وزخرفه المساجد وبيظن الفاعل ان دي قربة الى الله عز وجل في حين أن الذين يريدون المسجد ويصلون ممكن يطلع الواحد من الصف ومش لا يأكل ممكن الواحد يدخل في الصف وهو مريض مرض مرضا عضالا مش لا أحد يجيب له الدور. ده برضو من سوء التصرف في المال عشان كده إحنا برضو هنتكلم لأن إحنا لسه لنا كلام كثير لما يجي حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب الرقاق نصيح مسلم هلك المكثرون هنتكلم عن المال وعن وظائف المال وكيف يوظف المرء ما له. الأخت اللي بتتحدث السير عن السيرة وإنها قرأت ده قصة العنكبوت والحمامة الحقيقة قصة العنكبوت والحمامة دي اللي هي الحمامة اللي باضت على فم الغار والعنكبوت اللي عشش على يعني فم الغار هذا حديث ضعيف نعم أنا أعلم أن بعض الحفاظ المتأخرين كابن كثير رحمه الله جود إسناده ولكن إسناده ضعيف وعلته ظاهرة وطبعا كل الوقت أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ويبتتكلم برضو سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله أو ما لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد فهي بتقول يعني إن قلبها يعني معلق بالمساجد فهل ممكن لو حضرت بقى الصلوات والكلام ده هو ممكن يكون لها مثل أجر الرجل نقول نعم ويبتكلمة قلبه معلق بالمساجد ممكن يعني يرد هذا الكلام حتى في المراه التي لا تذهب إلى مسجد لكن لينا عرفه ان صلاه في البيت افضل ولكن قلبها مع في المسجد ونفسها تروح المسجد لكن الذي صدها ان تذهب الى المسجد حض النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في اغمض مكان في بيوتهن كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قلب معلق بالمساجد وكلمه معلق بالمساجد زي القنديل يعني تعرف عارف النجفه اللي بتكون موجوده في المسجد كأن الرجل لما دخل المسجد علق قلبه في المسجد زي النجفة وخرج إلى الناس بلا قلب اللي الذي خرج إلى الناس بلا قلب ما يعرفش يعيش لازم قلبه يبقى معاه عشان يعيش طب قلبه فين؟ متعلق في الجامع زي النجفة كده فلا يستريح إلا إذا ترك الدنيا ودخل المسجد مش عشان تعرف إيه ان... ده لا يعني ظل الله عز وجل الله من القيامة دي حاجة كبيرة جدا جدا فما يدخلش تحت ظل الرحمن تبارك وتعالى إلا واحد عمل حاجة فريدة حاجة نادرة مش حد يعرف يعملها فهو ده بالوصف اللي أنا بقوله ده ساب قلبه في المسجد مش عارف يعيش في الدنيا بره بلا قلبي لازم يرجع الجامع عشان قلبه يرجع فالمرأة إذا يعني كان قلبها معلق فعلا بالمساجد ولكن الذي منعها أن تخرج هو النص أيضا يعني شوف نحن نتحرك ما بين النصوص لا فيش حد يبيع حاجة مزاجية فيعني في اسال الله عز وجل إن هو يعني أن يكتب لها من الأجر ما تتمنى وفوق ما تتمنى الحديث بقى للأخ يسأل عنه لا تتمرض فتمرضوا ولا يعني تحفروا قبوركم فتموتوا هذا حديث منكر لا يصح وقبل أن أختم يعني هذه الحلقة انا اتصلت بي اخت او امراه يعني صار لها حادث مأساوي هي ارمل وابنها وهو سنه ثلاث سنين ونص سقط من البلكونه واعمل الشرفه فصار جثة هامدة إلا من النفس والسمع لكن أصيب بشلل كامل لا يرى ولا يتكلم وأمه بقالها سنة ونص بتقاتل وعماله تصرف عليه الكلام ده عشان يرجع إليه الإحساس مرة أخرى بإذن الله وده ابنها الوحيد ما عندها شغيره الحياه اتصلت بي وانا بيتصل بي مئات بل الوف لهم أحوال كثيره زي دي والحمد لله علاقاتي بكثير من الدكاتره الحمد لله حسنه وجيده فبقدر ابعت الحالات اللي بتجيني على من أعرف من الاطباء اللي هم عندهم دين وعندهم عاطفه ويعني ممن أحسبهم والله حسيبهم يبتغون وجه الله عز وجل بالكشف والكلام فالحقيقة أنا المسألة دي هزتني جدا وقررت ان أنا أعرض المسألة دي بحيث أنا عايز أي دكتور صاحب مستشفى خاص أو صاحب مركز طبي أو صاحب عيادة على اختلاف درجاتهم العلمية أنا عندي حالات كثيرة جدا بس اخواننا الاطباء انا بصراحه باشعر بالحياء احيانا لما أحيل حالات كثيرة على أطباء يعني احيانا بعض اخواننا الاطباء يعني الحقيقه وانا أذكر بالخير الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد استاذ الامراض الباطنيه والسكر في جامعه المنصوره الحقيقه هذا الأخ الفاضل مع برضه إخوة الله يكرام دكتور حازم النجدي ودكتور احمد عبد الله ويعني برضه بعض الدكاتره في المنصورة انا بصراحه تعبهم اخر تعب كل حال تيجي أودي على طول وهم يجروا يعني برغم النباهة العلمية اللي هم فيها برغم المناصب الكبيرة اللي هم عايشين فيها والكلام ده إلا إنه لا لم يتخلف واحد قط عن أي حال أبعته ويمشي معه في المستشفى كأنه طبيب كأنه طبيب صغير ولا يفرتون الحقيقة وعندي كثيرون يعني أنا ذكرتها ولا على سبيل يعني المثال على أساس إني برضو أعرف مع برغم درجات العلمية عندي جيش من الدكاترة ومع ذلك مش مكفي الحالات فأنا الحقيقة أهيب بكل انسان من إخواننا سواء كان داخل مصر أو خارج مصر عنده مستشفى خاص أو عنده مركز طبي متطور أو عنده عيادة او يستطيع أن يخفف الأمراض وإحنا عارفين الأوبئة داخله بالجملة كأنها جيش جرار فشل كلوي فشل كبدي السرطانات اللي هي ما كان يعني كل من عشرين سنة كان كل فين وفين على ما تشوف حاله السرطان الآن في أطفال وفي معهد السرطان وفيه حاجات ماساويه جدا جدا وأنا أرى هذا بعيني كل يوم وطبعا كل هذا الحمل انا أحمله طبعا ده كل حالة بتترك ظلالا على قلبي يعني برضو الساب يتأثروا والإنسان بيحزنوا والكلام ده فأنا عايز يعني إخوانا اللي هم الأطباء جزاهم الله خيرا اللي هم بهذه المثابة اللي انا قلتها مع اختلاف الدرجات العلمية أي واحد يساعد انا يتصل بأي رقم من الرقمين على الشاشة موجود رقمين لهاتفين يتصل بأي رقم من هؤلاء أقول لي أنا اسمي فلان وعندي المستشفى أو العيادة أو المركز الطبي في المكان الفلاني وأنا على استعداد إن انا أتلقى الـ الـ أي مريض أنت تبعته أو قدر معين من المرضى انت ممكن تبعتهم لان في بعض التخصصات أنا معرفش حد فيه في هذه التخصصات أو معرفته ببعض الأطباء قليلة يعني عندي خمس أطباء في تخصص ما. لا أنا بكون في هذا التخصص محتاج مثلا تلاتين أربعين خمسين طبيب مئة طبيب مثلا بكون محتاج ليلي أن الحالات التي تأتينه أنا عارف أن بقية المشايخ يأتيهم حالات كثيرة أنا عارف والأمراض متفشية وأسأل الله عز وجل أن يقينا وياكم السوء بما شاء وكيف شاء فأنا عايز أي حد يعني يتطوع لوجه الله عز وجل وسيجد هذا في الآخرة قصد وجه الله عز وجل الطفل ده اللي هو صار جثة هامدة ده والإحساس يعني انتهى لا هو يسمع فقط ويأخذ النفس ما فيش أكثر من كده أما بقي جسمه فمشلول إذا كان الله عز وجل سيحيي بسبب من الأسباب فأنا عايز أي حد من إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا إنه هو يتطوع ويحدد لي لو عايزه. يعني يقول انا أنا أتلقى حالي اتلقى حالي أتلقى اتلقى أتلقى عشرة واحد يفتح حالة على آخر يقول لي أتلقى أي كم بي بي تبعته لي بشرط ان أنا ممكن اعطيه أمارة على الكلام له أنا ليس عندي إطلاقا يعني أي مانع ان أنا أبعت له بالعكس يعني أنا أشكره سلفا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك له وأن يبارك له في صحته وفي ذريته وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة والخير فعلا فيها إلى يوم القيامة والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم ونبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين